ياللي من الخيمة تطلعين وترجعين ايش عند شبه تضربين اصوات سبعين علي. تقول لي اهلا اللي كلفني ابن امي بحريمة زينب وخاطب اجنبي والله لكن ايش بيدي ضايع مني يتيمة طلعت من الخيمة ولا دري توجهت و قلها سوا يما خوج حسين شلها تتقلب بصفة يتيمتكم اظنها ثمت ولكن يفت القلب